حتى إذا أثخن تغُهم فشد الوثاق، فإما من بعد وإما فداء، حتى تضع الحرب أوزارا. ذلك ولو يشاء الله. صر منهم ولكن يبن بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله والذين قتلوا في سبيل الله. الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخنهم الجنة, الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله يا ترى صل الله عليهم صل لكم ما يتبين أقدامكم والذين كفروا فتعرضن لهم وأضل أعمالهم ذلك بأن لهم كله ما أزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَظُلُّوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا عمى الصالحات جنات إن الصالحات جنات جنة تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثول لهم. وكأي من قرية هي شد قوة من قريتك التي التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كنا زين لهم سوء عمله وتبعوا واتبعوا, واتبعوا أهواءهم مثن الجنه التي وعد المتقون مثل الجلة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن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 ولهم في جمیل كل الثمرات ومقفرة من ربهم ومقفرة من ربهم فِي النَّارِ في النار كمن حميمان فقطع امعاءه فقطع امعاءه ومنهم من يسمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا اننا اوت للممات قالا نفاقا أولئك الذين طغى الله على قنوبهم واتبعوا واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة فهل ينظرون إلا الساعة تأتي بغتة فقد جاء شراؤها فإن لهم إذا جاءتهم ذكراؤهم فاعلم أن هناك إله إلا الله فاعلم أن هناك إنا إلا الله والصف اللذاب كون المؤمنين و I'm متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا انا نسنت سرا فاذا انزنت سوره محكمه وذكر فيها وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظرا مغشيا عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول مرور فإذا عزم الأمر فلو صدق الله فلو صدق الله كن كان خيراً لهم فهل عسائتم أن تولئتم أن تفسدو في الأرض وتقطعو وتقطعو أرحامكم أولئك الذين عنهم الله فأصمّهم وأعم أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ تذبّرون القرآن أم على قلوب من أقفالها إن الذين ارتدوا على أذبارهم من, من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سُوّل لهم الشيطان سُوّل لهم أم لا لهم ذلك بأنهم قاروا للذين كنوه ما نزل الله مساوَّيَعْقَمْ سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون يضربون وجوههم أدبارًا. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسهد الله وكرهوا رضوانه, وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرجوا الله أضوانهم ولو نشاء لأريناك هم فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسْمَاعِهِمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي نَحْلِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ والصابرين ونبلوا أخباركم إن الذين كفروا وصدوا سبيل الله وصد عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد, من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط آمانهم يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وَاطِعْ رَسُولَنا وَلَا تُضْعِنُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَرَّبَّ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ فلا تهنوا وتدعوا إن السلم آتٌ الأعلون وآتٌ والله معكم ونيت يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا عبودٌ وله إنما الحياة الدنيا عبودٌ له وإيا تؤمنوا وتتقوا يأتكم موجوركم يأتكم موجوركم ولا يسألكم أماركم إيه يسألكموها فيحفيكم تبخنو إيه يسألكموها فيحفيكم تبخنو تبخنو ويخرج أضغانكم هؤم هؤلاء تدعون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 الفقراء وإنت تتوالى يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا ثم لا يكونوا أمثالكم.